كذبا وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن يعوذون برجال من الجن رهقا وأنهم ظنوا كما ظننتم أن يبعث الله أحدا وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فَمَنْ يَسْتَمِعِ الْآنَ يَجِدْ لَهُ شِهَابَهُ وَصَدَا وَأَنَّ لَا نَدْرِي أَشَهُُّ أُرِيدُ بِمَنْ فِي الْأَرْضِ أَمْ أُرَادَ بِهِمْ رَبُُّم رَشَدَا وَأَنَّ مِنَّا الصَّالِحُونَ وَمِنَّا دُونَ ذَلِكَ كنا طرائق قددا وأنا ظننا أن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هربا وأنا لما سمعنا الهدى آمنا به فمن يؤمن ربه فلا يخاف بخسا ولا رهقا وأنا منا المسلمون ومنا القاسطون فمن أسلم فأولئك تحروا ورشدا وأما القاسطون فكانوا لجهنم محطبا وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا لنفتنهم فيه ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذابا صعدا وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا وأنو لما قام عبد الله يدعوك دون يكونون عليه لبداب قل إنما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 ياعصى الله ورسوله فإن له نار جهنم فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا حتى إذا